والانسان اذا ما ربه فاكرمه ونعمه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 يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المضمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا والفجر ولا عشر يقسم الله تعالى بالفجر كما اقسم به والعصر وبغير ذلك وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه أما خلقه فلا يجوز أن يقسم إلا به سبحانه وتعالى ما يجوز أن تقسم الا بالله تقول والله وعزه الله ونحو ذلك يعني تقسم بالله باسماء الله تعالى وبصفاته لكن لا يجوز أن تقسم بغير الله تعالى حتى القسم ب النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو أحب إلينا من, من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا ما يجوز تقول والنبي عندما تقسم ولا يجوز أن تحلف بأبيك أو, أو نحو ذلك قال الله جل وعلا هنا والفجر وليال عشر الليالي العشر قيل هي الليالي العشر الأوائل من شهر الحجة التي تسبق الحج فإنها فيها من الفضائل والأعمار الصالحة الشيء الكثير وليال عشر، وقيل الليالي العشر هي الليالي الأواخر من شهر رمضان وسواء كانت الأوائل الأيام الأوائل من عشر الحجه او الليالي الأواخر من شهر رمضان فكلاهما له فضله عند الله تعالى وليال عشر. ثم قال جل وعلا والشفع والوتر الله تعالى يحب صلاة الليل ويثني على أصحابها دائما ولها فضلها وصلاة الوتر على فضلها وجلالة قدرها خففها الله على عباده فيجوز أن تصلي الوترة ولو ركعة واحدة تقرأ فيها سورة تقولها الله أحد فقط صليت الوتر وقمت الليل وتكتب عند الله تعالى تلك الليلة من قوام الليل ولذلك قال الله جل وعلا هنا والشفع والوتر فالشفع هو الركعتان اللتان تصليان قبل الوتر يعني قبل الركعة الواحدة تكون ثلاث ركعتين وتسلم منهما هي الشفع ثم ركعة واحدة وهي الوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر يعني إذا اذا يسير الليل و وينطلق ويرخي سدوله عليكم يسري يعني يعني يدخل عليكم ويرخي سدوله ويغطيكم من الذي ياتي بالليل الا الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا قل ارايتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من ياتيكم بليل تسكنون فيه من الذي ياتي بالليل لو الله تعالى جعل النهار مستمرا وهناك في بعض نواحي الارض في شمال الكرة الأرضية قريب من القطب وفي جنوبها أيضا احيانا يمر عليهم أشهر وهم ليل تام أو نهار تام من الذي يأتيهم بالليل إذا شاء أو النهار إذا شاء إلى الله جل وعلا ولذلك أقسم الله تعالى بالليل وقال بعد ذلك هل في ذلك قسم الذي حجر يعني هل هذا القسم مقنع لصاحب العقل حجر يعني عقل وحكمة هل هذا القسم مقنع لك أنك تعبد الله ولا ما غير مقنع ثم قال جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد عاد القبيلة المعروفة التي كانت تبني بيوتها نحتا في الجبال وقد أرسل الله تعالى اليهم نبيه هودا عليه السلام ألم ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم لما أعرضت عاد عن التوحيد والتقوى والعبادة ألم ترى كيف فعل الله تعالى بها ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وذكر الله جل وعلا أحوالهم بهذا وإرم هي القبيلة المعروفة في بلاد اليمن وذات العماد اي ذات الأعمدة القوية العظيمة التي تعتمد عليها في بنائها لبيوتها إرم قبيلة معروفة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني بلادهم في قوة صناعتهم وكبر ما صنعوا من بيوتهم ونحتهم هذه لا يوجد في البلدان من هو في قوتها نحت في الجبال الصم الثابتات قال التي لم يخلق مثلها في البلاد في جميع البلدان كما قال لهم نبيهم هود واذكروا اذ جعل لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آراء الله لعلكم تفلحون ثم قال جل وعلا لما ذكر قوم عاد اللي هم رسولهم ثمود قال بعدها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ثمود هم قوم صالح عليه السلام والواد هو وادي القرى أي نحتوا بقوتهم جابوا الصخر يعني نحتوا الصخر نحتوا الصخور واتخذوها مساكن ثم قال وفرعون للأوتاد أوتاد أي الجنود الذين ثبتوا ملكه وقيل الأوتاد لما أراد أن يعذب زوجته وضعها على خشبه وثبت أيديها وأرجلها بأوتاد هذا قيل هذا وقيل هذا وقيل, هذا وقيل الأوتاد هم الجنود الذين ثبتوا ملكه فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد كل هؤلاء عاد وثمود فرعون طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وأي فساد أعظم من الشرك؟ وما يتبعه من فاحشاه وظلم للناس وأكل أموال الناس بالباطل فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب أي صب الله تعالى عليهم من العذاب الصوت هو هو الذنوب يعني هو السجل أو الدلو فسمي يعني سمي جزء العذاب الذي جاءهم كأنه صب عليهم من دلو يعني أخرج من العذاب كما أنك تستخرج الماء من البئر في الدلو وتصب كذلك صب الله تعالى عليهم ذلك صوت عذاب إن ربك لبالمرصات لبالمرصات أي إن ربك غير غافل عمن يعصيه هو سبحانه وتعالى قادر عليه لا يفوته أحد ولا يفر بين يديه أحد إن ربك لبالمرصات ونكمل بقية السورة إن شاء الله في حلقة القادمة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة ورحمة ورحمة في أولها هلاك قوم فرعون وعاد وثمود وكيف أن الله جل وعلا عاقبهم على ما فعلوه وأنهم أفسدوا في البلاد ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إذا ما اختبره ربه فأكرمه ونعمه أكرمه بالمال، بالأولاد، بالزوجة، بالبيت الواسع، بالوظيفة، بالمنصب العالي ونعمه، جعله منعماً فيقول ربي أكرماً يعني ربي إنما أكرمني لصلاحي ولتقاي أو لأن الله يحبني أو لأن هذه الكرامة ستبقى معي دائما يعني يغتر يغتر بدنياه التي اتاه الله إياها هذا باختصار يغتر بدنياه التي اتاه الله إياها فيورثه هذا الإكرام بدل ما يشكر الله تعالى عليه ويتواضع بين يديه ويحسن إلى عباد الله لا يجعله هذا الإكرام الذي وجده وهذا النعيم يجعله متكبرا متغطرسا كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي فربما منع الزكاة عن المحتاج وربما فعل بهذا المال أنواع المعاصي وكنا يقول ربي أكرم من رأي ربي اللي أنتو ما أعطيتوني خلوني أستمتع خلوني أفعل كذا وكذا هذا معناه فإقولوا ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قدر يعني ضيق ضيق عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا الله اللي ما وفقني الله اللي ما أعطاني فربما وقع في المعصية بناء على هذا بعض الناس يتاجر بالمخدرات مثلا تقول لما قال يا أخي ربي ما أعطاني رزق مثلا امرأة تقع في مثلا البغاء فتقول لها يا أختي ما يجوز هذا اتق الله تقول لك لا الله ما اعطاني رزق الله عن هذا الطريق رجل يبيع الخمور مثلا لا يجوز يقول لك طيب ربي ما أعطاني هكذا هؤلاء يفعلون تنطبق عليهم رأيه وهذا ابتلاء من الله أن الله أعطى فلان وحرم فلانا فقال الله جل وعلا واما وأما إذا ما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا الله اللي جعلني أسلك هذا السبيل أهانا من الإهانة قال الله كلا هذا كلام صحيح كلا كلامكم الذي قل غير صحيح كلا بل لا تكرمون اليتيم أعطيناكم ورأينا بأن أن هذا الاعطاء جعلكم لا تكرمون اليتيم الذي مات أبوه وكاسبه والمنفق عليه ولا تحاضون على طعام المسكين لا يحث بعضكم بعضا تحاضون تحثون وتشجعون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما التراث والميراث الميراث الذي يرثه الإنسان من الميت اكل لما, لما يعني جمع تأكلونه وتفرح والله فلان مات وهو ودخلت أنت مع الورثة والآخر مات ودخلت مع الورثة قال وتأكلون التراث اكل لما وتحبون المال حبا جمع كلا يوم القيام إذا دكت حبا جمع يعني كثيرا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا, دكا, دكا دكت الأرض وتغيرت وتغيرت السماء وجاء ربك والملك صفا صفا جاءت الملائكة صفوف بين يدي ربها سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يعني يوم القيامة إذا عرض العباد للحساب جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام سبعين ألف مقبط مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها الله يعيذنا وإياكم منها يومئذ يتذكر الإنسان درأ راى النار وراى الملائكة وراى القيامة وان له الذكرى يتذكر آه أنا ما صليت أنا ما صمت أنا ما أمنت بالله أنا ما تصدقت أنا ما بررت والدي أنا ما فعلت كذا يقول يا ليتني قدمت لحياتي الحياة الحقيقية هي التي اتي الآن جنة أو نار يا ليتني قدمت عملا صالحا ينفعني يا ليتني قدمت لحياتي قال الله في يوم يومئذ في يوم القيامة لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يوثق يعني ربط يا أيتها النفس المطمئن يقال لنفس المؤمن عند الموت ويقال لها عند البعث أيضا الله يجعلنا وياكم منهم يا أيتها النفس المطمئن الهادية الساكنة المرتاحة التي ليست فزعة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أنت راضي عما قدمت فرح به مرضية يرضيك الله تعالى ويعطيك أحسن مما فعلت الحسنة بعشر أمثالها ويضعفها إلى سبعمائة ضعف الاضعاف كثيرة فادخلي في عبادي ادخلي مع عباد المؤمنين ادخلي مع الاتقياء ادخلي مع الصالحين وادخلي جنتي أسأل الله أن يجعلنا وياكم من هؤلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته